بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والانشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا ان ما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت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 فَقَدْ أَرْنَاهُ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلَّا يَوْمَئِذٍ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نَجْعَلَ الْأَرْضَ كِفَاتَةً أَحْيَاهُ وَأَمْوَاتَةَ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتِهُمْ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَاتَهُ ويلو يومئذ لالمكذبين إن طلقوا إلى ما كن به تكذبون إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا وليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر.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 ويلو يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويلو يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلاله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 ويل اليوم ذل للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يوم اذ للمكذبين ابي اي حديث بعده يؤمنون